الحمد لله والصلاة والسلام على عبده ورسوله ومصطفاه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم أرسله ربه بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فبلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله عز وجل به الغمة وجمع شتات الأمة بعد فرقة إلى ضياء ونور فتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فنحمده سبحانه وتعالى ما أولانا من الفضل والجود والكرم لا نحسي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه ربنا تبارك وتعالى والآن إلى الأسئلة ننظر إذا هناك بعض الأمور في هذه المنطقة لأن الإخوة في الحقيقة اشتكوا يعني قصر الوقت وكثرة الأسئلة فأحببت أن أفرغ لهم هذا الوقت لهم وعندما انتهت الأسئلة ننظر الأسئلة الشفوية نعم. الله الذي له الناس إلى يبين يبين يبين هذا الأمر يسأل عنه كثير من الشباب بأن في غضون الحرب الماضية هناك بعض المتفجرات وهناك بعض الأمور التي قصفت فبقي فيها النحاس وبقي فيها ما بقي من الأمور فهل يجوز أخذ هذه الأمور واستعمالها طبعا هذا لا يجوز أولا لأن ليس لك إذن من ولات الأمر في هذا الموضوع ثانيا يصدق في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الغير فانظر إلى حال الآخذ لهذا النحاس يأتي بالسيارة خفية يأخذها بسرعة ويبيعها خفية فالإتم ما حاك في نفسك وهذا الأمر في الحقيقة لا يجوز لك البتة ويعود عليك بالخطر أحيانا في بعض الأمور فيها بعض الغزات أو التسممات أو بعض كذا فتهلك نفسك وحتى لو لم يكن فيها الخطر فلا يحل لك هذا الأمر وإذا اكتسبت المال فيكون المال حرام والواجب على من فعل هذا الأمر أن يتخلص من الأموال إن فعل أحد هذا الأمر الواجب عليه أن يودع المال لصالح الدولة يذهب إلى مصرف ليبيا المركزي ويضع هناك في حساب خاص اسمه براءة الدمة يمشي إلى المصرف هناك ويقول لنا أريد يعني حساب براءة الدمة لخزينة الدولة ويودع المال هناك، لأن هذا المال بحق غراجة لأموال الدولة ومن أخذ شيء وهو عنده الآن فلا يجوز له البيع ثم يتخلص من الثمن لأن العلماء يقولون لا تلطخ نفسك بالذنب ثم تتخلص منه فمن كان عنده شيء من هذا الواجب إرجاعه إلى المكان الذي أخذ منه أو يسلمه إلى الناس ذوي الاختصاص، ولا يقول هذا شيء لا ينفع هذا شيء بالي هذا كذا. له ثمن في النهاية له ثمن دام له ثمن أن نحاس وأنه مضروب وأنه كذا فله وزن وله ثمن فلا يحل لك أن تأخذه نعم كل شيخ على الطالب أفعل أن أفعل فلا أفعل شيء يشتريها فأجدها عند أجل آسف فأقول صاحبها أتيك بما يشتريها بمجدين وخطين ثمان ولكن تعطيني ثلاثون ثمان فيوافق يقول له وجيت للشاة على أربعين ثلاثين دينار ثم آتي للشاة ثم أتى للشاة وصّل للشاة وصامع واي نشل وينطوني ثلاثين دماء. فهل هذه معاملة سماحة بها؟ هذا الأمر لا يجوز لأن العلماء يقولون الوكيل أمين طالما أنه وكلك في البحث عن غنم أو غيرها من الأغراض تشتريها له. فلا تذهب وتكسب من, ورائه من ورائها وإنما الواجب عليك أن تخبره بنفس الثمن ثم لك أن تطلب مثلا أتعابك من المشتري فقط أما أن تطلب من البائع فهذا لا يجوز لأنك أنت وكيل المشتري في هذه الحالة أما إن لم تكن وكيل ولم يخبرك بذلك وقد وكلك صاحب المال في ماله من الأول وجئت له بزبون فجائزاً تأخذ صمصرتك من الاثنين أو من أحدهما سواء كان علمان أو لا مثلاً قال لك صاحب السلعة إن بعت لهذه فسعطيك نسبة واحد في المائة صرت أنت وكيل لمن للبائع فبحثت له على رجل يشتريها هنا لا بأس أن تأخذ من البائع أو من المشتري أو منهم معا أما إن جاءك المشتري وقال لك أريد وأريد فصرت أنت وكيلا له لا يجوز لك أن تأتي له بالسلعة ويكون لك غرض من بعد ذلك فيها ولو علم الذي وكلك ما وكلك يقول لك أنا استأمنتك على البحث فتأخذ من وراي هذا لا يجوز أما إن وكلك صاحب الأرض آسف إن وكلك صاحب السلعة على أن تبحث له على الزبون فجائز بشرط أن يرفع صاحب السلعة الثمن على المشتري فيعطيك النسبة من أجل ذلك هذا حرام الواجب عليه أن يبيعها ويعطيك عمولتك من ماله لا أن يرفع عن المشتري أما في الأراضي في الحقيقة فلا يجوز يأتيك رجل ويقول لك بيع لي أرض واعطيني فيها مثلا سبعين ألف ومئة ألف ومئتي ألف وما زاد على ذلك فهو لك أو بيع العقار وما زاد على ذلك فهو لك هنا لا يجوز لماذا لأن الغرر باقٍ غير منتفي لأن نحن نعيش زمن في هذا الزمن الأرض كل يوم بثمن مثل الذهب. الذهب تدخل إلى الس... إلى تصل إلى المسجد تخرج تلقا ثمنه قد تغير. فعندما يأتيك صاحب الأرض ويقول لك بيع للأرض مئتي ألف ما يفوت يوم أو اثنين إلا وصارت مئتي وخمسين ألف. فتأتيه بعد أسبوع أو أسبوعين أو شهر أو شهرين وتقول له أتيت لك بزبون وبيعت الأرض لك وبيعتها لك بمئتي وخمسين ألف. فلك مئتين ولياء ولية م... خمسين ألف وهنا لا يجوز طيب ما هو العمل في الأراضي والعقارات والبيوت العمل في ذلك هو أن تأخذ نسبة إذا أردت أن تبحث له خذ نسبة لأن هنا الغرر غير موجود ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بي الغرر فإذا بعت له بمائتي ألف قال لك بع لي الأرض هذه بمائتي ألف فتحصلت على زبون يأخدها منك ب وخمسين ألف الخمسين ألف هذه لمن الخمسين ألف هذه الزائدة للمالك لأن العلماء يقولون الفائز في البضاعة للمالك فتقول للمالك تأتي للمالك وتقول له أن قلت لي 200 ألف أنا تحصلت على مشتر يشتريها منك ب وخمسين ألف السوق تغير عنها فيأخذ المشتري آسف البائع مائتي ألف ويعطيك النسبة التي تفهمت عليها من الأول إن كان واحد في المائة فلك واحد في المائة إن كان تنين في المائة لك تنين في المائة وهكذا هذا وإن يريد أن نبه على السمصر على أمر مهم إذا قال لك المالك اشتري لي فلا يحل لك أن تأخذ من البائع فلسا واحدا أما إن أتيت أنت بالمشتري كي يشتري بنفسه وقابلت المشتري بالبائع فهنا لك الحق أن تأخذ أما أن يوكلك فلا يجوز نعم بسم الله وحمد الله بصلاة وصلاة وعلا إننا نحبك في الله ونمناك في قبرنا أحبك الله وحمد الله لما سمعنا عنك عن حبك للدعوة السلفية والنشح الله ورسوله وعلى فنخرج منك يا شيخ أن تنبه عن ظاهر عظيم وهي صد الله جل وعلا فإنها فكرة التمقوية هذه البلاد يسبونا الله وهو الله ورحمة الله <سؤال> <سؤال> نعوذ بالله من الخزلان ونعوذ بالله من الحور بعد الكور ونعوذ بالله من الضلال بعد الهدى ونعوذ بالله من الزيغ بعد الرشاد وهذا أمر عظيم جلل يكاد السماوات والأرض يتفطرن منه وتخر الجبال هدى وتنشق الأرض وتخر الجبال هدى أن يسبون رب العالمين وهذه جريمة كبرى فوالله لم يفعل هذا الكفار في الله والعزة لم يسب أحد من الكفار إلهه بل قالوا أنمشوا واصبروا على آلهتكم وصار يعظمونها والعياذ بالله وهم على باطل وعلى ضلال وهم وما يعبدون في النار فكيف بك عبد الله؟ يسب الله عز وجل الخالق الباري المصور الذي خلق كل شيء فقدره ثم هدى والذي يسب الرب تبارك وتعالى كافر ناقل عن الملة ولا يحل له أن يجامع زوجته ولو دخل على زوجته فجمعها يكون أبناؤه أبناء زنا وهذا أمر عظيم فإذا سبّ الرب تبارك وتعالى أو سبّ الدين فلا يحل له أن يأتي زوجته وإنما الواجب عليه أن يوفيها مهرها لأن من أنواع الفسوخ كثيرة جدا أنواع الفراق بين الزوج والزوجة منها الطلاق كان يأتي الإنسان لزوجته ويطلقها وهذا له شروط ألا يكون في طهر يكون في طهر قد جامع فيه وألا تكون حامل ألا تكون, حائض ألا تكون حائض فالعدة التي أمر الله عز وجل أن فيها النساء أن تكون في طهر لم يجمع فيه أو أن تكون حاملا أما إن كانت حائض أو نفساء أو في طهر جمع فيه أو في غضب يعني لا يدري فيه ما يقول أو غضب شديد أو إلى غير ذلك مما ذكر العلماء فهذا لا يجوز فيه الطلاق هذا نوع من أنواع الفراق الطلاق كذلك نوع من أنواع الفراق يفارق الرجل زوجته بالخلع الخلع هو أن تطلب المرأة يعني تعطيه كامل لا تأخذ منه شيئا وترد عليه المهر وتطلب الخلع على كل تفصيل هذا طويل ولكن نذكر الأمور من الفراق الموت يفارق الزوج زوجته بالموت من أنواع الفراق الكفر فإذا كفر الرجل أو كفرت المرأة يصير هذه ردة لا يحل للرجل أن يدخل بالمرأة ولا المرأة تدخل على الرجل فمن سب الدين وسب الله تبارك وتعالى الواجب عليه أول شيء طبعا هذه ردة الواجب عليه أن يتوب الله عز وجل ويتوب ويستغفر الله عز وجل ثم يذهب إلى ولي المرأة بعد أن يوفيها حقها المقدم والمؤخر الصداقة بالكامل يقول له أنا كفرت بالله وسببت الله ورسوله وسببت الدين وأنا تائب إلى الله وأستغفر الله وأتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وإني راغب في يد ابنتك يقول لك هي زوجتك قد أمضينا العقد وانتهى الأمر كله له لا انفسخ العقد ولا يجوز أن أدخل بها إلا بموافقة وليها لا تقل للمرأة هذا أنك انت يعني تجدد معها العقد لأنه لا يحل المرأة أن تزوج نفسها قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت نفسها من غير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فالواجب عليك أن تذهب إلى وليها وعلى الولي أن يطلب مهرا جديدا وصداقا جديدا وينظر في رغبة ابنته هل هي تريد هذا الرجل؟ لأن العقد الأول انفسخ بالكلية لا علاقة له البتة كأنه جاء من جديد فإن وافقت يعقد عليها من جديد ويتزوجها أما إن لم يفعل هذا الأمر وكفر بالله ثم رجع إلى الإسلام فهذا الكفر يفسخ العقد ولعل البعض يتعجب من هذا فإن الأمر أعظم من أن تفارقه زوجته بل هو فارق الإيمان وفارق الدين وانسلخ عن الدين بالكلية نص الله السلام والعافية سبحان الله ما وجد الإنسان شيء إلا أن يسب الرب الذي خلقه ما وجدت شيئا تتطاول عليه إلا أن تسب ربك الذي أنعم, أنعم عليك نعوذ بالله والله إن هذا خذلان والعياذ بالله تسب الدين الذي هو نور وضياء هذا كله كفر ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال يمسي الرجل كافرا ويصبح مؤمنا ويصبح كافرا ويمسي مؤمنا يبيع دينه بعرض من الدنيا وقال النبي صلى الله عليه وسلم تكلتك أمك يمعاد وهل يكب الناس في النار على مناخرهم أو على وجوههم إلا حصائض ألسنتهم وقال صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يقول الكلمة ولا يلقي لها بال تهوي به في النار سبعين خريفا سبعين خريف نص الله السلام والعافية أثني على رجل ذات يوم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فقال وما يدريك لعله تكلم بما لا يعنيه أو بخل بما لا يغنيه قال وما يدريك لعله تكلم بما لا يعنيه أو بخل بما لا يغنيه فما بالك بهذا الرجل الذي يسب الله تبارك وتعالى فالواجب التوبة والإنابة والاستغفار والإقلاع على هذا الذنب العظيم وهو من أكبر الكبائر وهو كفر بالله عز وجل أن يسب الإنسان الله عز وجل كان في بعض المنافقين يمشون في الطريق يلموزون بعض الصحابة يقولون عن القراء أصحابنا أملأنا بطونا وأكذبنا ألسنة وأجبننا عند اللقاء ويقولون هذا الكلام يتسلون في الطريق يعني ماشيين يقصروا في الطريق بهذه الكلام قال الله عز وجل أنزل فيهم قرآنا ولئن سألتهم ليقولون إنما كنا نخوض ونلعب ماذا قالهم؟ قالوا عن الصحابة أصحابنا أملؤنا بطونا وأكذبون ألسنة وأجبون عند اللقاء أنزل الله عزوجل قرآنا ولئن سألتهم لا يقولن إنما كننا خوضا نلعب قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون قد كفرتم بعد إيمانكم صلى الله عليه وسلم والعافية فمن كان فيه هذا اللفظ ينبغي يطهر نفسه يطهر قلبه ويتضرع إلى الله عز وجل بالتوبة والإنابة ولا يسب الدين الذي هو دين الإسلام ولا يسب الرب تبارك وتعالى نعم و بسم الله وحمد الله وصلاة والسلام, والسلام كل ما جاء في معنى الحظية مما نسمع مخالف للدين مثل الديمقاطية وخضر وفرق الشعب لنفسه وهل يلذن أن نماز نوع من أنواع الحظية ألا وهي حقوق الانتخابات أولا إخوتي كرام ينبغي أن نفهم معنى الحرية الحرية ليست هي كما يفهمها البعض أنك تفعل ما تريد وتقول ما تريد أن تعبد فينبغي أن تحقق مناط العبودية لله تبارك وتعالى ولاود أن تكون الدين تحت الدين وتحت راية الإسلام تحترم الكبير ولا تغش ولا تظلم ولا تقول الفحش من القول ولا تسرق ولا تعتدي على حقوق الآخرين وتحترم الكبير قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يحترم كبيرنا ويوقر صغيرنا ليس منا من لم يحترم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لذي عليمنا حقه وأما إن أردت الحرية التي المزعومة الآن فهي تعني التمرد تأتي المرأة يا أختي تبر يا أختي تحجبي الحجاب شرع الله عز وجل وهو واجب عليك تقول أنا حرة ما أريد أن تحجب تأتي الرجل تقول له تعال صلي في المسجد قل لك أنا حر ما أريد صلي في المسجد يا أخي أترك الدخان دخان حرام أنا حر أدخل أدخل أريد أن أدخل هذا هو التمرد على الله تبارك وتعالى والإنسان لا ينفك عن العبودية البتة إما أن تكون عبدا لله أو تكون عبدا للشيطان فإذا عصيت الله تبارك وتعالى كنت عبدا للشيطان قال الله عز وجل ألم أحد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين كيف نعبد الشيطان إذا وقعت في معصية الرحمن عبدت الشيطان كيف تتبع خطوة الشيطان؟ تتبع خطوة الشيطان بمخالفة الصراط المستقيم إذا خالفت الصراط المستقيم اتبعت خطوة الشيطان فلا تنفك عن العبودية البتة ولهذا يعني أعظم الحرية هو أن يكون الإنسان يسجد لربه ويعبد الله عز وجل هذا أعلى شيء في الحرية أن تكون تحت مظلة الشريعة وهذا أمر عظيم جدا جدا في الحقيقة الكلام على الحرية وأصلها وكيف كانت دول أوروبا وكيف كانوا القصصيين يتفاعلوا يعملون مع يعني قطاع يعني القط القطاع ال القطاعيين يعني الكلام فيها يطول كيف كانت قصة الحرية يعني كان في زمن أوروبا قديما يعيشون الضغط والكبت كانت يعني التوبة منهم لا تقبل إلا في الكنيسة على كرسي الاعتراف ويقدم الأموال في هذا وكان يعني نبلاء والشرفاء الأرض كانوا يعني يشغلونهم بقدر ما يأكلون فقط وكان كل واحد عنده إقطاعية والإقطاعية تحت أرقى ولكل إقطاعية نبيل فإذا شرد أحد من من الاقطاعيين للأرض هذا الذين يشتغلون في الأرض زي مثلا ذهب من مزدة إلى غريان فكان يعني يأخذونه ويعلمون في وجوه ثلاث شخط أو شخطتين أو شيء كهذا ويعذبونه ويضربونه ويبينون للناس أن هذا مارق هذا كان قديما في زمن أوروبا ولا يعطونه من الأكل إلا بقدر ما يأكل إلا بقدر ما يشتغل فقط كانت أوروبا تعيش الكبت والضغط في كل شيء وكانت تفرض عليهم الدولة الضرائب والضرائب لها قصة طويلة جدا يزعم دول الأوروبا على أن هذه الضرائب يساعدون بها المنكوبين كان ما عندهم ذكاء ما عندهم دين فكانوا يسيسون الأمور هكذا أول ما اخترعت الضرائب أنه يأخذون الضرائب كي يسيسون بها الناس المنكوبين. ثم عندما كبرت الضرائب عليها حولوها لل... لصالح العام رفق العامة وإذا عندما كبرت عليها صارت دخلا كبيرا جدا يخلصون بها الرواتب وهم معذرون في ذلك لماذا لأنهم لا دين لهم فنحن أخذنا هذه الضريبة منهم وصارت يعني دخلا كل مرة نسميها باسم ضريبة الكنيسة ضريبة الكلاشن ضريبة كذا ضريبة الجهاد ضريبة كذا ضريبة يسميها كثير لماذا هذه التسميات الضرائب كيف تألفها النفوس؟ لأنه كان دائم يقول ضريبة الكلاش، ضريبة الكلاش، ضريبة الكلاش، ضريبة, الكلاشن، ضريبة, الكلاشن، ضريبة الكلاشن، إيه وين ضفعنا كثير جدا من الكلاش؟ ليش الكلاش هذه؟ لا يغير لك ضريبة القمامة ضريبة صندوق الجهاد، ضريبة كل مرة يغير لك الأسماء فتألفها وهي صارت يعني دخلا كبيراً جدا جدا وهذه مكوس محرمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة التي زنت لا تلعنها فوالذي نفس محمد فوالذي نفس بيده إنها تاب التوبة لو تابها صاحب مكس لغفر له. صاحب مكسو صاحب الضرائب الذي يأخذ من الناس الأسواق على كل الكلام بهذا طويل ولكن أحبب أن نبه على إشارتي منهم فنحن يعني جمعنا بين الضرائب وبين الجمارك وبين الضمان وبين التأمين وبين كل واحد يأتي ويأخذ كلها أموال بغير حق وزيادة على ذلك الزكاة الزكاة حق الله تبارك وتعالى تدخلت فيها حتى الدولة ويأخذون ويأخذون كلها أموال طائلة هذه لا تجوز إذن هؤلاء النبلاء كانوا يستعمدون أرقاء الأرض فعندما صارت الحرب بين حرب الصليبيين وجمعوا فيها كثير من دول أوروبا احتاجوا إلى أرقاء الأرض كي يحاربوا مع أوروبا ولهذا تجد أول الدول يعني تقدمت في الحضارة قديما جدا أول من تقدمت تقدمت إيطاليا السبب أنها كانت هي أقرب الدول للمسلمين، فالمسلمين المسلمون هم كانوا أصحاب يعني الحرية، فكانوا مستعبدون، أرقال الأرض يعيشون الكبت والقهر حتى في التوبة، حتى في الكنيسة زنا ودعارة والعذب الله ومكوس وإلى غير ذلك وأرقال الأرض من جهة، فكانوا يعيشون الكبت. فعندما احتاج إليهم في الحرب الصليبية إلى غير ذلك أخذوا أرقاء الأرض ودخلوا إلى دار الإسلام وارادوا أن يحاربوا المسلمين فتعجبوا ما وجدوا الكبت والقهر والذي في الكنيسة الذي فرضته وجد المسلم يذهب متى شاء للمسجد وله اختياره وله كذا فلأول مرة تعرف دول أوروبا الحرية أول مرة عرفتها من دار المسلمين فكان يأتون لشخص في الكنيسة صار يقول هاي نمشي الكنيسه اقول انا ااذهب الكنيسة انا حر لماذا انه كان في استعباد ووجد الحريه فصار يقول انا حر ما اريد ان اذهب تعال والله اريد ان اشتغل ما اريد ان اشتغل انا حر لاول مره تنفتح عليهم رأوا الاسلام هكذا وراوا الامر هكذا فاخذ الحرية فاخذنا نحن الكلام منهم ماذا وصرنا نقول حر انا حر انا حر انت حر بماذا إذا دعيت الحرية الكاملة، فهذا تمرد على شريعة الإسلام، وحذاري أن يقول هذا الإنسان إذا أردت الحرية الكاملة لا بد أن تكون عبدا لله عز وجل، وألا تسجد إلا الله، سجد لله تبارك وتعالى، هذه فيها قيمة الحرية، وأما إن لم تسجد لله تبارك وتعالى ولم يأسرك هذا الدين ولم تكن تحت راية الدين، فأنت عبد للشيطان. من ذل لله أعزه الله ومن لغير الله أذله الله يعني المعذر على التوسع في هذا السؤال لأن بعض الناس يدعون الحرية فاستولوا على مظالم الناس وصار نفسه يلبس ما يريد وينظر إلى التلفاز إلى ما يريد ويسمع ما يريد وعنده نشوة شباب ولا يعطي القدر لمن هو أكبر منه سنا ولا يقدره ويستولي على الإدارات ويأتي إلى المدير هذا يلا نزاح ويأتي إلى مؤسسة هذه يلا نحن نريدك والفوضى والشوشرة ويأخذ السلاح ويأخذه في وجوه الناس ويعتدي على الأموال وحقيقة أمره والله إنه عبد لشيطانه وهذا المنزل خطير جدا جدا جدا يعترض على يتعرض ويعتدي على حقوق الناس ويقول أنا حر طيب حتى أنا حر وأتيك وأنتهك بيتك وعرضك وأخذ مالك طرد هذا أنت أعوذ بالله. أي حرية هذه في بلاد المسلمين ينادي الإنسان بالحرية وحي كنت أنت مستعبد صحيح نحن كنا في زمن طاغية ظالم كابت المسألة بالحديد بالنار يمنع الصلوات في المسجد يمنع كتب السنة حارب الله حارب رسوله أطفالنا أبناؤنا كلهم في السجون في بوسليم في رمضان يشنق فيهم كتب السنة أحرقت العلماء كبتوا وأسكتوا وإلى غير ذلك كنا نعيش القهر تحت الحديد وتحت الضغط وتحت كذا هذا استعباد بغير وجه حق لأنه هو يريد أن يعبد مثل العبيد ومن غير ذلك وحتى كان يعظم ويسجد له فلا يمكن على ذلك ولعيذ بالله وإن نبرأ إلى الله عز وجل من هذا لكن ليس معنى هذا أنك أنت تقول أنا حر تعت على مظالم الناس والله كل أي شيء أخذته حتى الشتمة شتمتها إلى أخيك تحاسب عنها يوم القيامة فحذاري أخت الكريم لا الكرام لا يلعب لكم الأوروبيون ويقول لك ينادوك بالحرية أنت عندك دين وهم عبيد للشيطان والعظيم بالله وكلنا نعرف هذا أنهم عبيد للشيطان هذا وإنا المنادات بالديمقراطية لا يجوز ولا يجوز أن نقول ديمقراطية إسلامية لأن الديمقراطية ما معناها هي حكم الشعب نفسه بنفسه ونحن لا نحكم أنفسنا بأنفسنا وإنما حكمنا يكون بالشريعة إن الحكم إلا لله لو سمحتم من أول الدرس فأنتم تتحدثون وتمزحون الأمر عظيم جدا جدا لو تنحون بعد بعضكم أحسن الله أقول الأمر عظيم جدا بالنسبة للمنذاء بالديمقراطية هذا أمر لا يجوز والذي يقول بالديمقراطية تعرف ما هي الديمقراطية هي الشعب يحكم نفسه بنفسه وإحنا ما عندنا يوجد الحكم إلا لله ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهذا أمر خطير جدا جدا الله تبارك وتعالى الحكيم يضع الأمور في نصابها والحكيم أنه الحاكم يحكم لا مرد لحكمه ويوم ينذيهم ماذا أجبتم المرسلين أما ننادي بالديمقراطية في بلاد الإسلام فهذا لا يجوز ولا نرضى بحكم إلا بالكتاب والسنة ونحترم علماءنا ونقدر الناس اللي أكبر من سنا ونحترم أساتذتنا مما أدرك الناس عليه من كلام النبوة إن لم تستحي فصنا ما شئت سبحان الله غنيمات تسرق ما ذنب الغنم يأخذونها ولا يبالون بهذا الأمر أتدرون من المفلس المفلس من يأتي يوم القيامة وقد أخذ دم على هذا وقد سفك دم هذا وقد ضرب هذا وقد شتم هذا قصاص يوم القيامة والله لو يتكلم على بعض الكلام في القصاص والله يندله الجبين يا إخوة يكفي أن العلماء أجمعوا على أن حقوق العباد لا تغفر لأن مبنىها على المشاحة مبنىها على الطلب نفسي نفسي إن ربي قد غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله حتى حق وحق أمك ما تقدرش تتنازل عليه أمك ظلماتك تأتي يوم القيامة وتقاصي يوم القيامة ابنك ما فيه أبدا قال الله عز وجل يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه أتدرون أليم الفرار مطالب حقوق كلها حقوق صاحبته زوجته شتمها شتمه. نتلاقي أن وياك في السيارة في الطريق أرفع لك يدي وأشتمك ثم نمشي. إجماع الله عز وجل يوم القيامة في هذه الشتمة أو هذه الكلمة معناه ما مرت إلى لحظة فقط تقتص يوم القيامة بالحسنت والسيئات. وهذا الحديث الذي رحل إليه جابر بن عبد الله قال محمد بن عبد الله بن عقيل سمعت جابر بن عبد الله يقول بلغني عن رجل سمع حديث من النبي صلى الله عليه وسلم قال فاشتريت بعيرا. ما عندكش بعير؟ فاشتريت بعيراً، فشددت عليه رحلي، فسافرت إليه مسيرة شهر، على حديث واحد، فسافرت إليه مسيرة شهر، كيف يعرف البعير في الطريق، وقطاع الطرق، وكذا من أجل حديث واحد، شوف علو الهمة، مع أنه حدثه التقة، ولكن أراد أن يعلو في السند، قال فاشتريت بعيراً، فشددت عليه ذا رحلي، فقدمت عليه الشام، فإذا به عبد الله بن أونيس، فقلت للبواب قل له جابر على الباب قال جابر ابن عبد الله قلت نعم قال فخرج يطأ ثوبه فاعتنقني واعتنقته قلت حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في القصاص فخشيت أن تموت أو أموت قبل أن أسمعه فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الناس يوم القيامة حفاد